ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف إني لا أجد ريح يوسف فلولا أن تفندون قالوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ